الحزن ذاك الحزن فيني ولا زال جرح معاليا معذب سنيني أكتم وداري لكن الجرح لوات عمري ما عبقايا يا خوي غبت وباقي مثل الاطلال حنينه لم صدك ريات انيني اشوفك به دنيا يشوقي ای أقرى من القرآن طهى والأنفال ولا أدعياه وقول يا الله تعيني يوم عفدتك لا تزيدين الأحمال شيء مقدر والقدر والبيت حتى البيت يشكي وهمته كانت هنا ذكرى ما لا وهيني يسالني بعد دمعها ما غاب تركن للأسف ج ربي تجعل الله من الخلد من تغفر اذنوبه وحدك عاويني انت الاله وغافر اندام بلا فعال سبحانك الرحمن عام